لا أكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم منهم أمم قتصده و كثير منهم ساء ما يعملون يا إِجْهَارَ الرَّسُولَ بَلِغَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ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 فَلَا تَسَعَ لِلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا الصَّابِئَنَّ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَمِينِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰنَ فشُهُ فررييق كَذذب وفَري يَقْتُلُونَ